الله رب العالمين الصلاة والسلام عليكم وعلى الله صحيح يسأل عن حقوق الوالدين عن حقوق المترتبة على طل منهم، إن الله جل على أوجب على الأبناء صلة الآباء وفي نفس أوجب حقوقا على الآباء وجاءت الصحيحين حبيث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فكلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته هذا رفص صريح منه. على الآباء حقوقا تجاه أبنائهم يجب عليهم آداؤها ولأنه من والم السوري الله على رعيته يموت وغاشب ورعيته حرم الله على الجنة الحديث الصحيحين والأب راع على رعيته إذا هيئ لهم جو الكاسد أو ذي البيت من منقرات المحرمات المشوش وما يتعلق بذلك يعتبر هذا الرجل غاشا لرعيته وفي نفس الوقت حين يكون الغاشا لرعيته كيف يرجو من أبنائه برا وصلة ورحمة وعقصة وحنانا وما يتعلق بذلك وفي نفس الوقت هذا لا يعني أن الأبناء فيما يعقم الأباء وعن التواصل معهم وعن برهم وعن الإحسان إليهم لأن الله جل على أوجب على الأبناء البر بالآباء وإن كان الآباء غير مسلمين ما لم يأمر بمعصيد الله فمن أمر بمعصيد الله فلا سمع له ولا طاعة قال الله جل على وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناذ إليه وقد الله جل على حقا الوالدين بحق في مواضع متعددة من كتاب الله على بعد الله ولا تشركوا بشيء و بالوالدين احسانا اي بالوالدين احسانا وقد ربك امر وصى أَلَّا تعبدوا إِلَّا اياه وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اي احسنوا بالوالدين احسانا ان لو ان عندك صبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما تقل لهما قولا فريما تحضر لهما جناح الظل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلموا في نفوسكم ان تكونوا صالحين انه كان للأوابين غفورا في حديثة بالبردة قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنه فاحفظ هذا الباب أو أضعه أدلة في هذا كثيرة وأمور المطاطبة على داري أيضاً أشياء مهمة فيجب على كل شخص أن يحسن الوالدين ويتقرب إلى الله جل على بالبر بواردين لأن الله جل على قولة تقول لهما أفن أبنى أبنى مراتب الإنثار فليس معنا التجاوز معهما فيما يغضب الله جل على حجر كلا فلا نفرض ولا نفرض فيجب طاعة الوالدين في طاعة الله وحين يأمر الوالد ابنه بمعصية وبترك وادي وفعل حرام فنلطيع والده ولكن في نفسه يتلطف له بالعبارة وبالمقال كما كان إبراهيم يتلطف لوالدي وكان مشهداً وكان يقول يا أبدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك فكان يتلطف له بالعبارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان بقية الأنبياء يفعلون مع آبائهم وأمهاتهم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يزور قبره ومثلث يا سيد ربي استغفر لا فلن يؤذن. لو أخبر في صحيح الإمام المسلم ذلك دليل على عظم حق الوالدين وعلى وجوب طاعتهما وعلى وجوب تقدير حقهما على حق الزوجة وعلى حق الأولاد وعلى حق الأصدقاء وإن تتزاحم الحقوق فلا يقدم شيء على حق الوالدين ولهذا ما وصل رأينا وصله الله من قطع رأينا قطعه الله في حديث الهريرة الصحيحين لما فرغ الله جل وعلا من خط الخلق قامت الرحم فقالت هل مقام الفرع العائل بك من فقال الله جلعلا جل ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي قالت بلى رضيت يا ربي قال ابغريرا اقرأوا إن شئتم فالعتيت من تليتم أن تفصلوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم والحكايات والمنقول على ما تسترق في بر لأبائهم كانوا كثير جدا ومثال واحد منهم تخلف على البر بواردين ما كان وضع واردين من المحرمات ومنكرات ما تعلق بذلك فالأبو فرائل ركالس ابن عواردتي وكانت مشرجة لرب تكون آآ مسلمة وكان يلح عليها الدعاة فتنسنعه الحديث صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم إذا ادعاب ذات مرة فطلب من نسيها يدعو الله لها فدع الله لها فلما رجع إلى بيته وليه قد أغلقت الباب ترسل فمشاهدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالثاني يبعد يصنعنا كل شيء لدعوتها وتوجيها وما تعلق بذلك لأن أحق الناس ببرك هما ولدك إذا وجد منهما محرم أو منتر أو غير ذلك فستعمل الأسريب الدالة على أو المؤثرة في لنفوثهما والمؤدية إلى دعوتهما وهدايتهما إن استجابة فبيئة ونعمة لن يحق منهما استجابة ثلاثة انقطعا برهما والإحسان إليهما وصيلتهما وتؤدي حق الله جل على الذي لهما صلى الله عليه وسلم يرزقنا من قرب الأبان <تصفيق> مهم الله حامل يجب عليها نقول لهم على الأخ يسئل عن الحامل الذي ينتج بسلاتهم من كان من نساء فالتي لا من هذه نسب لا تسهل فإن زوجة الأب لا تجب سلاتها والتي يستحب سلاتها والإحسام لها فإذا سلات زوجة الأب من الوالد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في مسلم إن أبر البر أن تبر أهل, أهل ودي أبيك إن أبر البر أن تبر أهل, أهل ودي أبيك في حيث تفشن إليه وتفشن إلى أصدقاء الأب وإلى أحباب الأب من أهل الاحسان بمثال الإحسان إلى الوالدين فمر على تدقيه عنه وكذا القرار بينك وبينها قربة نتب وليس قربة صعر ولا رضاع فهذه تجدوا صلتها وأما من الرجال فهو من لو كان امرأة لا يتزوج كل منكم بالآخر فهذا يجب الإحسان إليه فقد يجب صلتهم أما أبناء العم وأبناء صالح تقول تستحب صلتهم ولا تجد تستحب صلتهم أما الأخ الرضاع فتستحب صلتهم ولا تجد وأما مكان النصير فتستحب صلتهم ولا تجيب الصهر مثل أم الزوجة زوجة أبيك ابنته زوجة إن كان لها ابنة من غيرك وتربت في حضنك تكون من الربائد هذه المحرمات في الصهر فأولا أيها السحب الإحسان إليه دي دي قيمه ممكن نتكلم عنها كويس ودي يعني اشياء اشياء المفهوم هذا ان في فتره معينه نفسيه فترة يعني في وقت ضاعف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الواقع النفسي يختلف عن تعامله مع الواقع المدني لأسباب كثيرة الأمر هو كان المسلمون في ضاعف على الثاني الانته السريعه قد استملت الامر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوة الأمر ربع أن الإسلام لم ينتشر ولم يتسع فيه الأفاظ فهذا أكد أن الواقع النفسي يختلف عن الواقع المدني فإن يكون في ضعف يتعامل مع هذا الضعف فيما توجبه الشريعة لا يتنازل عن نبادئه ولا يساوم على دينه ولكن لا يقدم مقدام الذي له منعه وله شوكه وله قدرة في براعي المصلحة ويدرأ المفسدة فيتعامل مع الواقع بشيماً حكمة ويتعامل مع الواقع الآخر بشيماً الخوة والحزم وقوم سلمة الحق وما يتعلق بذلك أما إجاد واقع مكي كني على واقعنا هذا ليس رأصل في الشرع إجاد واقع مكي كني على واقعنا هذا ليس رأصل في الشرع نحن على الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل على النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن حساب فترة ضاعف يمكن إنسان لا يقدم لا خشد أن يذل نفسه أو خشد أن دينه ليس لتغير الحكم الشرعي ولكن لذات الرجل وذلك لا أراد أن يقدم وعنده قوة وعنده منعة كان هذا محمودا. أمره للأذلة الثابتة عن الإبصالة الله في هذا ألبا أما تنزيل الواقع المكي على واقعنا هذا بالحقيقة من أخطاف بعض المعاصرين ولا أثر من أثار الدعوة والتنظير الفكري بدون علم فهذا متار الدعوة والتنظير الفكري بدون علم لأنه منطلق يكون علميا منطلق الفكري التنظيري أو منطلق النظري ومنطلق الحركات بعد الحركات الإسلامية تعالج وضعها مستأنثة بالوضع المكي وهذا غلط لأن الوضع المكي لا ينزل كله على واقعنا لأنه بهذا بالتالي نسلق كبيرا من التوابط الشرعية وفي نفس الوقت الواقع المكي لأن الشريعة اتملت بينما نحن الآن واقع اتملت فيه الشريعة الأمر الآخر أن مع وجهة فترة المكية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا الحق المواد نعم لأسباب لكن تلتون أن يخجل حق تواقف الناس الآن لا يقول الحق لأنه لا يعتقد مثل تواقع مكتي وتكون أصلحة سرية وما يتعلق بذلك هذا غير صحيح وليس له أصلحة الحق مربطه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليسر كيف في المنزل وقالك مجلس لحام هاي أولا الأخ يقول يعني سحر عرف من السحرة هل عرف اعترافه أو عرف عن طريقة الروطية وتحدد الجن هو الرجل بالأجمسة الذي فيه والله يخطط إذا كان باعتراف هذا الجن هو اللي فسقه لا يقبل قولهم نعم ممكن يوضع قولهم قليلا لكن إذا اعترف نعم أنا اللي سحر فهذا هو الذي يقبل أو بشهود شاهدين أو بشهود شاهدين لأن فلان سحر ويصفون طريقة السحر بنفس المدكور في الكتاب والسنة وبواقع الحال صوران واقع الحال أما حين شخص يرقى ويتكلم فيه شيطان ويقول دخلت عن طريقة السحر وسحره فلان علام هذا لا يقبل قوله في اتفاق العلماء لأن هذا الشيطان يفرق بين المسلمين ولأن هذا فاسق لو كان حجلا ما دخل في هذا المريض بالتالي لا يقبل قوله اتفاقا فإذا اعترف الراجل قد صحر أولا يجي بحالة إلى الشرع هذا الأمر الأول لأنه سحر قال الله جلعلا ومعلمان من أحد حتى يقول نحن فتنة فلا تدفر إنما نحن فتنة فلا تدفر هذا الأمر الأول الأمر وهو متعلق بسؤال تقول هل يذهب لأي حلو بإعتبار أنه السحر هل هنا في من أفت من العلماء بإعتبار أنه هو ولد السحر لأنه لا بلا الساحر بإعتبار أنه طالب بالحل لأنه ولد السحر بخلاف أستطيع فمثال هل يحلو السحر هذا لا يجوز يجوش لأنه تقنع تكاين وعرافهم سألها عن شيء لم تقبل أصدر بعين يوما لا رأي الجهور أما في الحالة يطبق عليه ربما قصة عائشة لما دخل عليها النفث قال لا أنت مشهورة قَدْ نَسَحَرَنِي سألته قال فلان هذا عرف بعل وجدنا مشهورة عن طريق فلان لأن سألت من سحرها فقول من سحر وهذا حين يتعدى يظهر الحال ولا يكون شيء مفتوحا على مصاعي وكم بروابط شرعية وصولا علمية وعلى كل ين بغى ل ل ل لنا حين نتمنى هذا النطار للسحر في كل مكان ويكون فيه يعني خطب رنانة ونشرات ومطيات التحذير من السحر ومن السحر ومن المسعودين وأن نقض الواقع النظري الآن الذي نعيشه من الكبت والظلم والفساد والتفشي ومنكرات بأن عاد الواقع هذا بمو عملية يعني مثلا تكتبون مثلا بالتنظيف يعني, إن أمر واحد من يعني مثل أنه أمر ونحن المنكرات ستتزايد يعني مثلا وفي كل حيث يجب في اللجنة للأمريق المعروف أن نعمل تصغير فساد ومعارض توضاع البهد لما لا يأتي مجد غير كافية في كل هيئة في العسر خمسة عسر نفل ما يشكلون في بلد تكون مثلا مساحة ما تقل عن ثلاثين ألف كيلونات المربعة وعدد سكان ما يقل عن مائة ألف نسمة أو ثلاث نائة ألف نسمة مثلا لا يشكلون شيئا فهم بحاجة التعاون الآخرين معهم في الأمر بالمعروف والنعم المنكر وإزالة المنكرات وتغيير الفساد موجود الآن في المحاربة ومطاردة المصيح في الأرض أمنى في أو من العلمانيين أو من المناتقين عبر الصحب أو ما يتعلق بذلك من الفساد الموجود الآن في الأرض الذي هو الآن يستشري وهؤلاء يغيرون الأفكار ولا يغيرون الأفعال والناس يتفرجون ونحسنها الكلام والقصصات ونوجد الجريدة فلانية كذا ونوجد الجريدة فلانية كذا ولا تليس لهم أي تغير ولا أي عمل في واقع ربما الإنسان يجد فساد ومنترات في بيتي ولا يغير وبينما يتكلم ويصف المنترات وصف دقيق ولا يغير هذا شأننا منافقين إذا شأننا ممنين. المنافق هو لا يصف الباقي وفي, وفي وفي ولا يغير. وهذا في بيت المنكرات من في شارع سوق وفي حي من الله وعليم لا هذا منافق يعد منافقا لأن المنافق ولا يصف الخير ولا يحمل به. ولا يصف المنكر ويتجاوب معه في بيت وفي حي وفي سوق متعلق به. <تصفيق> في تفصيل لقناة المجد يعني أولا السلام لا يعادلها شيء سلامة لا يعادلها شيء وقد كان سبب الله عنهم دائما يسون الآخرين بالحشونة اللي بالبعد عن كل ما يمكن يتقدم من خلال وجوده محرم أو نفوذ الشيطان على عبد من عباد الله تعالى حينما أتى صديق ابن عزم ويشوش على الصحابة والتابعين بالسؤال عن المتشابه عمر قادر على مناظراته ويزالة ما عدلق في رأسه من الأوهان ولكن عمر لا نجأ إلى هذا الاسلوب لنجأ إلى اسلوب الأضانة وأنه يؤذب ويضربه وضرب مع رأسه حتى أدم رأسه ثم نفاه العراق. وقفت العامل بمصرع علي فصار تبعث بي لي لينا فلقى تبعث لي عمر طنيت من فذابت لوهام الراشي قال الناس نحتاج مناظره ان اطرح قضيه بالبدع بالمحرمات فمديه الان على الالمانيه وعلى الرواتب على الجرائم نروح مره الشباب ونقول لهم نجيب ايش الشاطه نجيبه ولكن شطه ولا بمطر كل شخص. اللي جاب الشخص هل رايي اللي عايشه اللي يتبعون السنه فخذليهم ويعلم ليه انه شبت هل يعلم ان يطرح شبهه يبحث عن الحق هذا هو الإجابة فقط فمن عادة من عادة هذا فلا يستحقه إجابة أصلا فالقناة تقلت من شخص إلى شخص الذي يقود له الذي ليس عنده مثلا في بيت التباية وليس عنده أي أصلا من القناة الفضائية شيء ويريد يدخل هذا القناة اتباعا هذا يا الراجح منهم مطلقا لأنه في عافية وفي نعمة وفي السلامة ولا يعرف قدر هذا السلام إلا ربنا حين يسر هذه أو غيره. الأمر لا قصاص. عنده تلفاز وهو مخير. ما أستطيع أن أزهق سلفاز كلية. إلا الله عما أنعوله سلفاز المث. إلا ما استطاع أن أعوله سلفاز التلفاز ما عندي قدرة. قدرات ضعيفة. المرأة مهيمن على الجي. أو الأولاد مهيمنين على البيت أو أنا كسائر رأي شخص ضعيف. أنا مخلي لأحد أخري صاروا لي لا هذه رامه في الثالث أو هناك قضايا في المحل الصناعي أو في أي بلد آخر عربي يبقى الخالة النائبة يعني تفوق جميع الأجهزة المحلية تكون هي أخف أي شيء الوضع الثالث أنا يعيش بلاد مثلا بعض البلاد العربية أو في بعض البلاد الغربية. بالتالي مهم من القناة الفضائية على واقعهم فهو يعتبر عن هذه القناة والقنوات الأخرى تختيفا للشهر وفي نفس الوقت تجعاه تجاوضا مع وضع العالم الآخر لأنه هو يرتفع بحوله ما هو بطالب العلم و بفتوى و محمد ذلك قد يجيبها نحن في القناة إن تستقضوا بطالة العلم قد لا يقضوا قد من بعضهم يكون أهل اللي فاته وبعضهم ليسوا بأهل اللي فاته في الجملة خيرا لهذا الرجل من رضع الحالة أن يعيش من الغرب حتى لا تطيع الهجرة ولا يجب سبيلاً فبالتالي وقتنا ندر القناة تكون تخفيفاً الواقع هذا لا يمنع أيضاً لأسباب متعددة معروفة في واقعنا لكن الذي ليس عنده شيئاً من هذا ولا من الله في أسلح امتداء نقول لا لا تفعل هذا لأن تغصب على من بعض المحرمات ومن بعض الأشفياء ومن نظر المرأة إلى الرجال من واقع بعض الأشفياء التي عليهم ليس في حتى المشرفون على القناة في أشياء لا يستطيع مزالتها في مفروضة على صحيفة هي عنا مثيانيسة هذا صحيح ما في محرمات يعني تقول من الأمور القطعية لكن في أشياء في أشياء تثير دراسة وما يستطيعون تغييره تعامله السجاه مع الواقع يعني كل حدث واقع لابد يسجلوا موقفه وموقف هذا لابد يسمحه مع آراء الجهات المختصة نصرف النظر حول الحرام. هذا موجود فيه في الفناس بدون أي مواربة وطرح واضح كما كثيرا برامج لطرحات مجللات مذاوظية مثل الملفات هذا الغضا للطرحات لطرحات الملفات من طرحات الجهنية والمرزئة ولكن من طرحات أئمة السلف رحمه الله تعالى سواء ضغوط الواقع وفي الطرح الحديث عن الآخرين بضوء وعدم وجود العدل إبراز بعض الشخصيات التي هذا لا تنسل الحق بي. بأي سلة منها الصلاة نحن ذلك في أشياء يعني مراحلات على هذه القناة إن شاء الله علاقة الطاقة يتجنبوا هذا القناة في جملة ويسأل الله السلامة والعافية وينبغى ننزل ندل جهداً في مواجهة لإنحرامات المجيدة في المجتمع ندل الإعلام يمكن مطر الليل والنهار التلفاز يمكن مطر الليل والنهار القناة المضايبية بكل أشكالها وألوان تنتم مطر الليل والنهار ونحن لا نرى أن ينقلسنا جهداً إلا يسيراً مغموراً أمام حمله العالمية على الإسلام والمسلمين الا في حمله عالميه على الإسلام المسلمين هل انا يوجد حمله ولو بالعشرات والحقيات والادراات في مواله الحمله الصليبيه والحمله العالميه الفكريه الان على الاسلام واجه حمله ثانيه حمله فكريه لتغيير المفاهيم وفرض مذهب الجعفريه والمرجئه على واقع المسلمين وازله العمل عقيده المسلمين المراه حمله الصليبيه العسكريه لطاحة في بلاد المسلمين وقتل قادتهم والمخلصين منهم فأما بحاجة إلى مواجهة الحملة الفكرية العالمية والحملة العسكرية العالمية نوجد طائفة يقاتلون أعدادهم في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي أي شخص وطائفة أصل واجهونا أولئك عبر الصعب وعبر الإنترنت وعبر المجلات في الرد عليهم وكشف ضلالهم وانحرافهم يتعلق بذلك سلام عليكم والأخير أفضل عن الجانب بين حديثين حديث الأول كلمة معافل المجاهري متفق عليه وحيث لأخذت يا رجل أعمال أمثال جبال فيهامة وفي آخر فجل أبام منثورة لأنه إذا خلق محارم الله انتهتها يعني ظاهرهم التعارض باعتبار أنه لما استطر بذلك لماذا يؤخذوا؟ هذا الأمر مع أنه يختفي وكلهم ما تمعاف لهم جايزا سأل هو مزار ومع ذلك ما ساد من من العقوبة؟ فالجواب أن كلهم ما تمعاف إلا مجايرات وهذه متفق على صحتها على ظاهرة وأن العبد ما دام لا يختفي من معصيات فإن الله جل على قد عزي من هذا الداء قد صل الله عليه وليه في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة أمر آخر الحديث الآخر وهو المتعلق بأن الله عاقب على ذلك قد يوحمل على أحد أمرين الأمر الأول أن يحمل على المناقب يحمل على المناقب لأنه ليس في قلب إيمان فهو يستجر عن الناس حتى يتدمي الناس وليس خافهم من الله يعني ما هو ما ينتشر المنقب ولكن يخشى يسقط جاهه. ولكن يستجر في عقب لأنه لم يستطع لأنه ينتشر المنقب ولعل هذا الفور هو أقرب الأقوال الصواب فسأجي من تكلم في هذا على الخبر في قصاد من حمل عاطف من الناس يعني من قد خدع عقبون تفعله من خدع عقبون والصواب إنه يحمل على الرجل الذي ليس به ما بلما تعرفوا جاي شخص بالبنعصية استغرب يا ريح حبي ينتشرهم كارتر أنا بريد الشكوى الله فما حبا أشرب عند من الناس لأن قد خذ رأني يشربون الآخر لا لا يشرب من الناس الذي يطلق شيء يسقط جاري لا يخاف الناس يشربون ما لا يشربون كله ما يهمه. لازمك انك فهذا هو اللي طبق عليه الحديث واوصاف يعني الحديث <تصفيق> والله افضل بعد رمضان إن شاء الله المحرم وصيام العشره يقتضي افضل او يقتضي صوم افضل صيام العشره الاولى من المحرم لأن النسل الندل في المحرم لقيم عشورة وقال لم بقيت لقابل أصمنا الثافر فإنما قال النسل سلامت يا عشر بالحجة ما من أيام العمر صافي إن حب الله تعالى من العمر هذا يعني عشر قال يا رسول الله ولا الزياد في سبيل الله ها، ولا الزياد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بأسه ماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا حديث للرواب البخاري في الصحيحة دليل واضح على أن عمل العشر لا يعادل شيء إلا رجل خرج بنفسه يجعل سبيل شبيل الله لن يرجع من ذلك إذا من عدا هذا فإنه لا يمكن أن يعمل عملا أفضل من عمل في هذا العشر من التسبيح والتكبير والتحميد والصيام والصدقة وفصلة الراحل ومن ذلك الحج الذي هو من أعمال العجر والحج المبرور ليس له جزاء إلا هل يجنب؟ ما معنا الحديث رميت بعد ما أمسيت قال له حرق ممعنا الحديث هو روالبقائي وغيره شاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدنا ما أمسيت قال افعل ولا حرج فمن العلم من حمل المساء على ما بعد الزوال وقال هذا الرجل بعد الزوال فقال ان افعل ولا حرج وهذا لا غلط لأن المساء إذا أطلق يطلق على دخول الليل وهذا هو فيه في الشرع فلا وجد في اللغة ما يشفن بعد الزوال وما يشفن بعد غروب الشمس فنتج للحكم الشرع وأنها سأل عن الرمي حين غابت الشمس قد يبعي على الحرار فلذلين على جواز الرمي ليلا ولا في الأدل الشرع نام مع جواز الرمي ليلا لن يحدث وقت بدء الرمي ولم يحدد وقت نهايته. الرمي، فرمي يبتدي من أيام التشريق، الآن العقدة تبتدى من طلعة الشمس وغيره أهل الأعدام إلى طلعة الفجر الثانية، التشريق من بعد الزوال إلى طلعة الفجر الثاني هذا صحيح من قول العلماء رحمه الله تعالى، وأنا بن عمر عن هذه الأصفية بنت عبيدة أن ترمي جرة بعد ما غربت الشمس رومارس في المطب في الصحيح. وأدلنا كثيرة جهازات في جواز الرمي ليلاً كما قال عبد بن السابق كان أصحابه رسول الله عليه وسلم يرمون ليلاً أنا رأى أبنبي شئ لبساعداً صحيح الآن جمهور رغم أن تأمين بعد الفاتحة للاستحباك ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم إذا قابل الظالم فقولوا آمين إن هذا لنا إن هذا لنا لنا دعاء هو خذنا الذين لا خذنا الدعاء الاستحباب كمن صار الوجوب لكنهم يعني عندهم أصابع لكن الجمهور يرون ذلك لي النذل لأن هذا دعاء ولاصف الدعاء أن الإنسان لا يجب عليه والله أشهد أن شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله لا أدخلهم كافر خالد في من الأصل الصحيح لا لا رأي صحيح لا يوجد مثلا مسألة اختلف العلماء في الحكم فيها أحد يقول المكفر حا لا أحد يقول ليس المكفر فجاء شخص كفر هذا الذي فعل هذا الفعل فلا يصح الرد بأنه من الخوارج لأنه في مسألة اختلف فيها ولم يأتي لأصل متفق عليه أن السنة مثلا الزنا متفق عليه بأنه من التبائس ولن نقول لحد كفر. لو أنا شخصاً قال بني أفزعني كافر نقول هذا أصل وصول الخوارج لكن أن رجل يكفر آخر بوجود هو يعتقد أنه حج قامت عليه وفي نفس الوقت يعتقد أن هذا مكفر ومعه ذلة وقال لي عزنا السلام هذا من وآخرون يعارضونه، نقول هذا ليس بمكفر، إنه لوجود طبعاً ذلة أخرى أو يجي الهوى وشبه قائما فلا نقول عن هذا الرجل من الخوارج لأنه لم يأتي بأصل نصول الخوائج صرف النظر أصاباً أكثر لأنك تسفل له شروط والنجس الآن إلا أن ترى كفراً بواحة كفراً بواحة يعني لا يختلف كثيراً كيف تختلف هؤلاء؟ لأنه ليس هناك كفراً بواحة إلا كان أحدهما مضطناً أو أن الأقل أنه مرجع لأنه مرجع إلى هذا العصر قائمون على قدم الساق لفرض مذهب الجهلية في آه آه هذه البلاد ومذهب المرجع تحت غطاء الثلاثية فذلك دائما يستخدمون بأنهم سلفية منهب السلف مطلب من مطالب الشريعة لكن هؤلاء ليس من السلف في شيء يقولون سلفية وهم جامية محارفون جامية في عصر السلف جامية لأنهم إبابة مألمان الدين على منهب الجامية ليس عمل هذا السلف في شيء يقولون سلف إنسان عاما لا أكثر غير مهب الجامية لو يعبدون الإسلام لا نظير له حتى أجان المسلطان عبد كعبثهم كما وقضى الإسلام ويربطون ذلك بالاعتقاد وبالجحود أو بالاله وقد يأتون بالأقوال من كلام السلف زوراً وكذباً وتلبساً وتتجيناً إنهم ليسوا جدك عوامينان وتقوا رما جدك عمشاوى وشوجاً ودفعوا مترجقة هؤلاء أقلام مترجقة وأقوال مستأجرة ولا يتركون منخرات الآن والشرك الأكبر فلا يغيرون ومتى هؤلاء يقول عنه من حزم يقول الله لو كان عبيد عباد الصالبان تمشيا الأمور لبعض أوليها مطيعون يشنون فلان في كذا وكذا كذا فلان خارجي فلان منحرف فلان زائر فلان كاذب والله يحسنون يعني القلب بالباطل الآخرين ولا يحسنون العمل ولا المجاراة العلم وينقلون من كلام محصن هم يأخذون لهم في كلام آخر ويعتبرون هذا حاصل يزعموا حاصل المستاهل ويتألم هؤلاء البدع والشواذ فبالتالي الأمر مساء هؤلاء إنه نظر يتركوه من حلمهم عليه ستكون في غيم وفي فساد وفي انحرافهم وفي غبهم والي سيبين الحق الذي يعتقده وقل الحق من ربكم لا أفرحه طرحا يكون قولا وأدعم بالأدلة من الكتاب ومن السنة ولا يشتغل بمناظر في الصفة والمنحرفين قال المتنبعنا أولا العرضا يصلوا في العرض المصرين. في فكره كانه كلام على الصراعه بشكل او في جمع كيفه رؤى الرمل لا تكفي هل يفضل هذا من هذا الكلام على كلام اي امام صحابه ام عدري انهم كانوا يقولون بعض الطوايه على الواقع ظل على الصا جيل ما في الاسبوع الماضي اطلعت على هذا السؤال جدا ثلاثه علي بتوسع ألا قص شعرا جيدا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رؤيا من فقير الزمان لا تكاد تخسر ولم ينصن من الشراط إلا الرؤية الصالحة هل بالإمكان أن نطبق هذا الحديث على واقعنا باعتبار تواثر الرؤى في باتنا الأبواب هذا الجواب ليس على أطلاقه لا نفت ولا إثباته لا تواثت رؤى العلماء العاملين وتواثت رؤى للصراح والتقوى فنعم نقول لك في رؤى هؤلاء أما أنت تواثر رؤى الناس الشباب الذين قد لا يعرفون ولا بتأوى وقد تتوارد أكفارهم بسبب واقع معين على رؤية معينة فيسألون على المعبر فالمعبر يفسر الرؤية بعد أن لكن لو نظر واقع هؤلاء لو وجد عشر إسابة رأوا رؤية لأنه في واقع معين يجدرسون هذا الواقع وهذه المسائل فقلت هذه يقينا سوف تكون هذه الرؤى على واقع المعين فبالتالي نجزم لأن هذه الرؤيا ليست من المتواترة ولا يمكن تطبيقها على الزام بأي وجم من الوجوه الأمر آخر حتى لو قدر لأن رؤى العلماء ورؤى العاملين سواطات لا نجزم من الموافقة للواقع لأن النبي سواطات اليابي بكر وهو بكر وهو هو فأصبت بعضاً وأصبت بعضاً لنصحيحه من كل الأمر الآخر لا نجعل هذه الرؤى يعني أو لا نعتمد على هذه الرؤى بمجعل نجعل هذا الوحي لأن الرؤية لا تستغل المؤمن ولا تغل نحن رأينا كم يعني منذ أشهر و... أو منذ سنين أو أربع سنين خم سنين ونكي توافعون بعض الرؤى ولا توفروا شيء عمل جين يقولوا هو اثنين ميلاد سوف يستفيد المقضيس يقول بعض المعبري تواثرت الرؤى عنه تواثرت الرؤى الشياطين ولا المؤمنين تواثرت الرؤى عنه شيء وليس شيء آخر يقول تواثرت الرؤى عندي لأن صدام هو السجاني، شو أقرأت عليه في الإنترنت ؟ زنا، لا تروض أن ذا، هذا السجاني هذا صدقه ما لوقع شيء من ذلك، لأنه ما عنده الرؤية السريعة الكافية، هو كاهل ويتكلم بمنظور عاطفي بمنظور واقعي ويظن من يعلم هذا مشكلة وما علم شيئاً، ولكن في كتابي طلعت عنه. النزعات في المهدي. الرؤى في المهدي من قبل نسمع ونسمح يتكلمون. فعندما معي ينقل لنا عن أبائنا وعن أجدادنا أن الرؤى طراضة في دور المهدي. منذ الأدراس وأسمح أن الرؤى المهدي ولد ووجه. فأنا أرى شيء من هذا. لأنه عنده النزعى يدرسه ويقرأه ويجيب خاص. وبالتالي هذه الأمور لا حقيقة لا. المهدي حق ولا اللي فيه متواثرة هذا ليس كاربي لكن لن نخرج المهدي على الرؤى وإذا نحن ما ليش منهم تعبدين إلا نعمل حتى نخرج المهدي ونعمل ونحن الله يتبسه على ذلك ونحن نتبسه على الخير فإن خرج قصلوا وفقه على استباعه وإلا نخرجوا أن نؤدي نخرج رسالة طلبت منا ما في أحد في الدنيا ما في أحد في الدنيا ربط عملوا في المهدي هذا ما هو عملك أن تؤديه للئة إلا رب العالمين غير متعلق بكلا أو بكذا كذا وذلك لما قال إليه النبي صلى الله عليه وسلم جميع أولياءه فتجلس في بيته وتعض على أرض جلده حتى رجت الموت وأنت على ذات أمر يبلغ رسالة ويؤدي ويعرض وينهى ويأمر ويعبد الله جلّاً وعن على قدره طاقته وإن كان عين رجل من أهل يعلمون فالاعتماد الآن على الروعة اعتماد كلية وناس يخرج كذا ويخرج كذا وي كذا ويشوي شوي على الناس أمورا ومجادل ويدون بعض الخيال الرؤى على حد ضعيف على حد السوفياتي على حد السوفيات ناجح لكن كتب السبعة ولا كتب التسعة روى من حالي محمدي. الحال حالي بن حمال بعض من حمادي الحار الحار من حمله الزائد وروى بعض الحاكم واحد منكره جد على مكارتها العجيب السوفياتي ورد الحديث عنه منكر نخليه من, من الشام لأنهم يحرفون الحديث لأنه ما تترجم العوائل ولا مع الأطروحات الرؤى التي نبهيها على الجهل الصد وعلى عدم معرفة الرؤى نعم حق ونؤمن بالرؤى ولكن بالضوابط الشرعية وفي نفس الوقت أن الرؤى نعتقد أنها تصدق وتكذب إذا ترى رؤى ببتل قال على الله أن أصبت بعضه وقتضره الأمر الثالث ما نجل إذا عبر المحبر ليقول لأن الرؤى تكون كذا وكذا لا، هذا بس بس ما هذا. حماس يعني يخرج عدّ عن طوره، حماس يخرج عدّ عن طوره حتى يستعد للمحصلة العمل، سيسبق الأحداث، إستهداف يؤدي للأمة إلى هاوية أو الانحراف أو إلى مواجهة يعني غير مثلاً متكافئة أو مواجهة ما عن وقتها. فيعتبر حماساً يعني عشوائياً يندمه وينفر عنه آخر حماس محمود حماس ذبع حرمات المؤمنين حماس ذبع عن أهل الخير ذبع عن أعراض طالت هذه الأمة والمصلحين من أبناء هذا العصر ومن المتقدمين من المتلقين حماس يقلل نصرة القضية التلسطينية حماس يقلل نصرة القضية العراقية حماس يقلل يقل مواجهة الصليفين في كل مكان حماس يقلل نصة مشيشات حمدك ونصة ألف البيف يقنصة ألف تجديرين هذا حمد محمود لأن الله حاربه عن العباد فعشير الفرضه الله عليك هنا تتحمس له يعتبر تحمسك محمودا لأن هذا واجب عليك في كتاب والسنة واي كما حكى ااا الإمام ابن عبد الله رح تعالى الاجمع في كتابه كافي أن العديد هذا العباد واجب على العباد مواجهته لا تقوم بمساء واجب على من قاربه منهم وقد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض وكما قال الشيطر الثاني رحمه وتعالى ليس شيء بعد الإيمان بالله أوجب من دفع الصائل فالآن ليس نصيب على الإيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب من والد الصليبين الذين يزحفون عسكريا وفكريا بمعونة من المنافقين والمتردسين بالمؤمنين الدوائر فهؤلاء يواجهون وإذا وجد أخطاء لا نبحث عن أخطاء هؤلاء لأن طبيعة الزمن الآن وطبيعة تلبس هو اللي ببعضها نصرحها الأخطاء لكن نحترم هؤلاء وحماية عراضهم ونصرتهم وذبع عنهم بقدر الإمكان لأن هؤلاء هم الواجئة الحقيقية للأمة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجئ وهم اللي ضحيون بدمائهم وبأموالهم الغالي والرخيص في نصرف هذا الدماء في أخطاء وجه الأخطاء لأنها الخطة طبيعة بشرية ليس عالمهم على الملائكة لا لا يخطئون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون حظمه لكن يقصدون الاجتهاد ويقصدون على الخير ويعملون يوجد من المقطاع في هذا الأخطاء لكن يبقى أن الأصل اللي يسيرون عليه هو الصعب ومن الإشكالية الآن أن الذين ينتقدون هؤلاء ويلمزون هؤلاء ويصفون لهم خوارج أو أنهم متاورون تعدلون لا لا يشرؤون على وصف من حرف الشريعة ومسخ الدين ومسخ الولى والبراء وقرى بعدها الله لا تجهترون أن يصفوا بهذه على الصاف هذا دليل ما عندهم عدل ولا عندنا الصاف مع الطوائف الأخرى فبالتالي القضية الآن قضية غير مربوضة الحقيقة بعدل حقيقي قامت فيها السماوات هو الأرض يعني يسلون لهؤلاء بالصاع ويسلون لهؤلاء بالمد ولا بالمد نقرح بهذا ولا بالمد الحقيقة أنت في جوهم ضد هؤلاء وفي عدم عدل ما يأكل منها حتى للي عند أخ علماء العندس كان الرابع أو الخامس أو حضر مني لأن لما وجد حرب بين النصر والخوارج أكتب وجود من نصر الخارج ضد النصر كذا هو للسنة ونجد يعني مخطأ ينصد لمن الصليبيين الصحابة أعظم من هذا أنا فقط الصحابة كان نصرون الروم وانكفر على فارس وكان مباطل يراهن المشيكين حين مئة ناقة لأنه مقرب إلى الحق فلو وجد حرب بين دولتين فهذا ما أقربنا الأخراء نصر الأقرب لنا اللي بقدر نرمها الكتاب فارس نكاره ومتنيون فترسح النصر نرم لأنه ما الكتاب على كاره ومتنيون فكان النصر للسنة النصر إخواننا النصر الصليبيين اللي يحتلون بلاد المسلمين ويستغلون بلاد المسلمين ايش في واقع معين الآن ان مع الناس الآن طيب الثلاثية الثلاثية الله. بعض الناس الآن لازم يبدأ الصلاة طيب الصلاة فيها ما هي الصلاة فيها حكم غير منزلها الصلاة بعض الناس إلا إذا ارتملت في أحضار الذين يحكمونه بها الله ولينسخوا الشريعة وفي نفس الوقت لا تكون ثلاثية حتى تبرر الظلم إذا رأيت تبرر الظلم فأنت الثلاثي ما ما عملك هل ليست ثلاثية؟ هذا إكلاف؟ هل, هل منها ولا ينسل الثلاثية بشي منها ولا جوة منها على الوجوه الحقيقة أن الدعاوي هذا دائما يبدع الدعاوي هو خدام يقولون الثلاثي ونكاده ويبكي نفسه ورناها عن تذكيته أن زحنات في منهج السلك المبنى على كتاب السنة على فهم الصلاة أيوة لا تعرف أنه خلل على كان على الصلاة الزيادة وهذه كتاب السنة والاجناع من الذي يخرج هذا العصر عن الوجود يقولوا لا إجبار ولا طاعة الحاج من الذي قلّعه دون عالم واحد يكفيناه نحن نقنع ما تحاكم إلى كتاب السنة هذا عليه أمر صحيح لكن زيادة بين الجاهلين إنه ما يفهم حتى بالعلم الصاروخي أنت عند عورتك لهم ويطلح من علم حقي للعلماء وليس بعلماء وإن كان عندهم يجبون العلماء للمناظرة والمجادرة التي يحفظ يوسط هؤلاء أعطونها عادة من واحدة قالنا الجهاد جهاد الدفع ليس جهد الطلب لأجب اللي بدنا الحاكم ما في اللهم اللي إجليس طبعاً يقال هذا القول فالجهاد الحقيقة اللي يشرف له الشروط هو جهاد الطلب جهاد الطلب لا نقل الصحيح جهاد الطلب نعم قال لفقه 17 شروط ابن الحاكم نعم الشروط صدع مذكورة في المغني هذا يجي هذا الضر هذا يجي الدفع إذا نزل العدو ببلدك تبسأ لنا حداً ما يقول للعلماء حكى الإجماع ابن عبد عبدالبر حكى الإجماع البغوي، حكى الإجماع الطوطبي حكى الإجماع شيخ الإسلام الزيتيني رحمة الله هؤلاء إمت الإسلام في كل عاصر يحكون الإجماع على إيش ما يجعل ما يقول شرط لا شرط لا! قال أحد من العلم الشراء ذلك بالتالي كيف نأتي وبعد ذلك الذي ينتظر هذه الشروط الوهنية يعتبر ممتدعاً أو ضال أو خارجياً أو متعجلاً سبحان الله! إذا حاكم الخفيح ومتعجلاً وإذا حاكم الشياطين وإعداء الدين يعتبر عاقلا عنده حكمة وعنده وعندهم وعنده. هذا غير الصحيح الله في العالم يقول يا رجل تعالى وراكلمان سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نستخدمي شيء ولا يستخدم بعضنا بعض أرباباً من دون الله. ايجند حاضر يا جماعه هل نرى القديس ونعظمه ونخالف دين الكتاب والسنه ونجعل ونحافظ على كلامه ونحكم كلامه من الكتاب والسنة والصنيع على الكتاب فصنيعها للإسلام ويسح لكم من الكتاب والسنة وقد قال ابن عباس يقول والله ما رأيكم حتى يعذبكم الله يقوله قال رسول الله وستكون قلب بصر وعمر وفي نفس الوقت ليس هو يقول قلب بصر وعمر ولو يعني سألت فيه شيء مخالف خالف مكتب السنة لك منطلق عن علاقة التقدير تقول هؤلاء عندهم اجتهاءات تعلن من طرف شرعي ومنطرق علمي ومنطرق نقل عن السلف تجد هذا لكن ياتي شخص ما ينفر قولا ولا عن عالم ثم يأتي نعم يقول قالوا فلان وقالوا فلان هذا في جهة الطلب يبلغ فهم يا أخوان الشروط المعتبرة في الجهات في الطلب فقط هذا الطلب نعم في شروط شرط سبعة بل أجدنا على إنشاء طيب تشعة ودفعت هذا الموضوع تشعى شروط لجهة الطلب أما في هذا الدفع ليس له شرط يدفعه بحسب الإمكان إقامة كتائج فلسطين فالحمد لله نكون نحن نلحى الله جلال الناس والله لهم التقيق والسلس ما قامنا الجتاية نحن نصر معلقة للطاقة وكنا في الوقت المناظرة. ما لقم الشخص تنشقت للمناظرة ما يكون شخص مهي للعراق ما يكون شخص مهيّل لأفقار الثاني والإفجاجات هناك هناك طبقة عندنا القدرة عندنا تدرب كوادر معينة مطلوبة للجاج يحتاجون مثلها على صواف العراق ما يحتاجون في الشخص يحتاجون كوادر معينة من أطباء ما ممرزين، ما صاحب كواذن للجهاد يعني شخصيات معينة. هؤلاء الشخصيات نعم سقاتل. إذا قالوا ترى في العراق ها ولا يجب عليه. ما قالوا ترى في العراق كواذن يجبه عليه. هالبقية ينافرونهم بالدعاء ويجايدوا في أموالهم وانكسين. وألف سنتهم لكن في مراتهم جهد سنان في جهد لسان في مواجهة المنافقين الآن والرافضة والعلمانيين والمنافقين في الصحافة في النافقات المتعلق بها في جهد مال وينفق بسبيل الله جل وعلا والله جل على قدر في بسبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مجاد المشركين في أموالكم وأنفسكم وأنفساتكم رواه داود و أدنا الثالثة يا صلائي من روز حمد وإن شاء لنا عن حمي الطائح حليل وحمي الطويل عن عرسل الله عنه نعم الله عز وجل شراء أمريكي شراء أستاذ حيث الصراع للشرائع العامرية متعلقة عن شرائع تقليل المساعدة من إسرائيل المساعدة الشديد هل يجب أن تكون شراء أبنى الأنبياء هو المشترك الأنبياء المشترك في شرائع فالعقائد طبعا العقائد التي هي موجودة في شرع هي موجودة في شرائع السابقة لأن النبي صراحة الأخبر مدينة الأنبياء واحد ولكن تختلف الشرائع متعلقة بالفقهيات والناس فمنسوف وما يتعلق بذلك وهذه الاسلوات الفقهيات لا أختلفهم في كل شيء ولكن أصدر الشريعة مهيمنة على الشرائع السابقة هنا استخدام كل الشرائع آآ آآ السابقة وفي أشياء بقية, بقية بقية من بقية الشرائع الأخرى لا يزال الشرائع يعملوا بها باعتبار الله عليه وسلم أقرها لأن الله جل على قال كبه هداهم يقضده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بهم فكما كان أباد إسرائيل يصمون اليوم العائشة قال نحن نحق بموسى قال نحن نحق بموسى منكم هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا في أول وقت لن يكن من صلى الله يحبه الخالف أهل, أهل الكتاب ثم شرعه النسل في مخالف الشرع له أيضا المخالفة فالأصل في العقائد عدم المخالفة ولا في الثقية أيضا ما قرر أن نلتقى على ما عليه وما لم يرث في نظر فالأصل نحن المنتبس يكون ما نحن عليه وأما ما لن يرث لا هذا ولا هذا ترز على حسب وموارد الأدلة آه آسف. لين في المودة عندنا، أنت شو رأيك؟ ما يسمون سجود؟ السجود كلهم، تقولي يوسف، أنت تقولي يمكن أن يوجد؟ يوجد السجود؟ ما هل لا، لا تطلعه. لكن يقول صار جيد، يقول طيب إذا كان الأوائل يعني عندهم مثلا السجود يسمى يعني عادة تحية. هل يمكن يسمون بشر؟ يعني ولا سجل؟ عنده وعندنا إما السجود على رؤية العبادة شرك عنده وعندنا لأنه نحن متذكون أما عنده يجون بالتحية السجود عندنا محرم بالتحية السجود فلو أن شخصا عندنا سجد تحية نقوله هو آدم عاصي لله رسولنا ومحرم في لكن لو فجد عبادة لا نختز نحن ولا هم في كونه شركا أقول <تصفيق> من المنظر يبقى أنه صارت موضوع حدث موضوع المستغرق ربما يترمي في مقرد المطالب فإن الإنسان يبحث حيث أراه الله ويخطر حيث أحد ولا شيء أنا لا رجل من يبيت فيه هذا لدليلها عليك فقط الواجب يبيت حيث هو إشه أنا بجمي مياه واجب يبيت المكان ما المكان فني يبيت حيث أجل لاجب أن على الأرص ذا والطرق ومراس الناس ونحن ذلك <تصفيق> يجوز نعم أعود إخبارنا تتخفيز يجوز نعم أعود نعم أعود انه نهايه تكنولوجيا النماذج عاليه و نحن نرى ان هذا بدات من الرادبه والعسل اللي من صار لهم نكون الرادبه عم تشتغل الاحدث فتسلل من خلالها للوادع فدار لم يكن يعني يستفقون مع حكامة في دائرة تتحدث معجن لكن الرافضات يستفقون مع حكامهم لا يرون حاكمة شرعية لأنه حتى يخرج الإمام المنتظر لا ينصد خلف هؤلاء هتأخذ حياتهم من المنتظر عندهم رشياء عن الموبقات الصرف النظر عنها يعني معتقد على السنة الآخرين لا بإحضار التوافق الكلي في هؤلاء ولا كان نحن على السنة دين الرافض من هؤلاء بما يوجب توجب الشريعة الرافض عندهم نواقب النقر الإسلام كثيرة لعنق صحابة تحريف دعوة تحريف القرآن تحريف العادة المقصدات بالكلية جملة وتفصيلة عندهم تحريف الإلهية ما عندهم النداء الأولياء والصالحين الرغبية كون كل مخلوقة من, من نور وأشياء كثيرة من هذا القبيل عنده الرائم الرائم هذه الأشياء يوجب علينا وعلى غيرنا تصنيف الكتب تصنيف الرسال الحديث عنه مفرر رافضة وما يتعلق الآن توجد على سين السراء كشف المؤامرات ومخططات السرية للرافضة الرافضة كما قال عن النسابية النسابية ماذا يتحدث حدث راح نمو التعالى في القرن السابع يقول حين دخل كفار العراق كان في الواقع القديم والواقع الحديث يقول كان هو الرافضة مع اليهود وما عزتها للمخلص مع اليهود نصارى ومشرفين هذا الواقع الآن الواقع الآن يصور، الراجل الآن هواهم مع الصليبين، يدلون الصليبين على البيوت المجاهدين في العراق. يأخذون عوضا عن كل شخص عشان دولارا ثلاثين دولارا مئة دولار. وفي نفس الوقت أنا عن الصورة من قبل كان حدث حدث عن أمريكا وعن غزو أمريكا وعن الاحتلال. الآن لما وعد بمواعيد وهم أمريكا إنه ممكن قوة يتولى ونص بالآن رئيس الحكومة المنتخبة. تحكم هذا عزيز، فبالتالي ده عام يتكلم على دار ويمدح وهم الغربة ما يتعلق بذلك، فهذا بالأخير قاعوا ليتقلبو ليتلا مدين، رافد ما له دينه، صبر يتكلم شيء من دينه، إذا كان شخصي أنا ببص يلعن عمر كره أنا ببصه، إذا كان شخص القرآن جيدينه سب القرآن، عنده مصحف لعائزة، إذا أنا السنة يقول أنا من بيالجنة هو صيلة، إذا جاءت من رواة مُخدين، إذا كان كل عنده مخلوق من نور، إذا كان في العبادة يا علي. يترولوا تسمعونا في الحرم وبظرق الأبواب ما يتعلق إلها حاولين ما عندهم دين ما عندهم مقر ها الطقة طقة عشارة الدين كيف نطق ببهؤلاء هؤلاء, هؤلاء هواهم مع أصل معدة الدين لكن الواجع نحن علينا أن نضع صانع عند العامة بهذه التعليقنا عنهم مطلقا لا ينظرون ولا قرون العلم مدار العلم في المناضرة والترجى والترحدين نحن من حق أهدود قوية تكشف واقعهم ومحطات السرية وتظهر حتى لنا العلمانيين خير من الرافضة. يعني والعلمانيين خير إلى الرافضة الذين يستأسلون شفته الصنم من كل وجه ويعلنون ببقر وعمر وبقية الصعاب. بالتالي محاكاة شفه وفضح عاولة على مستوى خاص على مستوى العالم. محاجرًا مزحمته في بعض الأشياء التي منجل وحين يشطحون الشرع عليها يحتضرر على الافتنفيذ مزحمهم في هذه الأبواب حتى علم يجيب أتعالهم وأقوى العلاقة التقييس وخفف شرعا في واقع المسلمين أتعلم معهم إنه في أي باب يعني أي باب تعلم يعني, يعني, يعني ليش انا يعني تعاو معهم لان ما تعاو مع في حقيقه لشخص تعاو على يوقع عمل أنا انا وانا هو ايانا نوقع في جهه اخرى مثلا في صالح من مصالح المسلمين هذه تقريبا عامه معنا الشخص يعني يعني بيجي العمل عمل ياخذه لكن ما معناها يعني اظهر له ولا ولا ابدا بالسلام وفي نفس الوقت انصح له وانصح كما كان سابقا يسمعونها وينصحونه ويوجهونه ويعلموا حلقة بطاقة إذا كما عندي علبة أعتزلوا فلما أعتزلوا مع دن الله ودسلتموا معبدونه من دن الله لأن هذا عندنا من الشرق ما الله عليه عليه هو شراء مال بماء لا حرز منه من إذا كان يدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اقتربت هذه الأصناف ففي عسل فشيء ثم يدى لا لأمان على سد دولار بنيئ أو أشتري الدولار بدينار دينار أو أشتري العراطية في ليرة لبنانية أو بغير ذلك هنا لا يحرج لأنه اختلف الجنس لا يحرج بشرط أن يكون يداً بيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفنا تبيعه كيف جد إذا كان يدان بيد أما ذلك يكون يدان بيد قال ضربا من ضروق الربا ولو كان العراط حقيقة وجود ااا يعني سوقه جيد لأنه يعني عن هذا وجود واقع للريالات الآن والدولار والليرة أو الدينار الكوتو الأيرلندي وجود واقع إن لكل عملة رصيد من ذا من هذا واقع وهمي لا حقيقة له هذا واقع لا لما يزعم الآن الدولار لا ولا لا رصيد والدينار لا رصيد والليارا لا رصيد هذا واقع وهمي لا له القيام هذه الأوراق هي قوية بنفسها على حسب قوة اقتصاد البلدية فلو كان اقتصاد البلد قوية ارتفعت ضعف ضعف لو كان العرافية فعلا من ذاعب منفضة ضعف البلد القوي يبقى هو هو هو هو, هو. ولكن الآن عند العراقية سوف تغير لنما لقينا أوراق لذلك كان قيمة كما يزعمون من ذاعب منفضة الحقيقة بقية في الزهب والصدق تغير يعني لو كنا نتعامل سواقع الصحاب والتابعين وبقية الزهب بالزهب والفضل الحقيقية ما أضرهم فقط لا على علا لنه هذا يعني قيمته في نفسه يحتفظ وما هذا أوراق قيمته ليس في نفسه قيمته اقتصاد البلد